ويقول الذين كفروا لست موسلا قل كفى بالله شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م را كتاب نول ما في إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحبيب الله السماوات وما في الأرض وغير للكافرين من عذاب شبيل الذي i bunan ha Why? <laughs> Oh, my God. إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور